لذلك تقرر في هذا الدين وتقرر في هذه الشريعه الغراء انو لا يتضمن احدولا ان تضم ان تراه بام المؤمنين حربا جهادا حتى ما شاء الله تعالى خيره ومشره وقد علم النبي الله عليه وسلم بان جعل ازواجه امها امهات, أمهات للمؤمنين امه الاسلام كان نظر هؤلاء انهم كانوا يحبون ان البستان في الطيب يتجوزون هذا الذي في ذميره فجاء فوه او كنا قوم الانصار بعد ان شهر فتر ما بعده ونط بعد شهرين وما قال إنما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدواع دي فضيّر المجوعة المنافقون فقالوا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حقرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأدب من السخرية بقربه يا أيها الذين أمروا لا يتحقون للقوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء للنساء عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية فما الله سبحانه بمن التطور. فإن أكرمتنا إن ربنا سبحانه وتعالى قد هكذا قال ربنا يا أيها الذين أمروا لا ي alhamdulillah yi wa kafa wasu lati na wasu saman laye da gari da minnesota. kuma matan islam ita kun wakwakun bisir ma'a la ta da lantara ayar ya zai yi هو كان بالقول البلاء هو كان بالقول وصاحبهم كانوا يذمرون من السخون يتي فياره من الافل حتى كان عبد الله ابن شهابين يقول رايت رجلا يرعى عنزا فحدت منه دهشين طرق ان اصنع يخدم صنعه وهذا عبد الله ابن مسعود رضي فقال لو رأيته كلماً فضفدت منه لقشيته أن أحضل كلماً لذا أقول العلم لا تسخر من المبتلى في حربه او في بيته فهذا نبيه الله عليه الصلاة والسلام كانت زوجته عاصية لله وكان زودها مرح صلوات ربه وزنانه عليه عند ربه صفيه ولا تسر تداركا من المسبور من قربه فهذا نبيل الله إبراهيم كان منبولا في قربه لكنه كان عند ربه هلل ولا تسر من وديه المينة بأن تكون بأنه قليل شان فهذا مكمل الحكيم رحمه الله كان مجاراً او غلياً او رائياً لكن ما هذا؟ لكن كان عند رصي سبحانه وتعالى حكماً ولا تذكر من اللجين بأن تكون ودار الخلق للخالقين وجعلوا شيش نتك فصنا الظلم في الآخرين لهذا تكون زون عند ربكم وبهذا تعملون الخير في الدارين ونسأل الله الرحمن أن يتعلم من اليكوث ومما يزارزع عن النار سوما تزهزل الأقدام ونسأل سبحانه وتعالى نصدق أقدامنا وعين وفقنا وعين سلم ايات مما يسرنا نقولا فيتبعنا احسن الله ربنا رب عز وجل اللهم ربنا عز وجل المسلمين ولمن عادك يا نجيب الله ربنا رب انت كل عباد المستعذبين والمنكرين ولن تكون مجارا وعند وصول نداء الذكر في سائر الارض اللهم ربنا رب وفقنا اللهم ربنا وفقنا لما تذكر وترضى يا أرحمة الرحيم اللهم بذلك جوانا يوم تبيبه جوع ليالي ولا يوم تسبب جوع يا أرحمة الرحيم ويا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آتك في كلها حسنا وفي الآخر حسنا وفي عذاب النار أمة الإسبان يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا, في صلوا, علينا صلوا, عشر. صلوا. على النبي صلي وسلموا عليه كما امركم ربكم اصلى عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كثيرا كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد